بمطح المصطفى تحيى القلوب بمطح المصطفى تحيى القلوب وتغفر الخطايا والذنوب وتغفر الخطايا والذنوب بمطح المصطفى تحيى القلوب بمطح المصطفى تحيى القلوب وتغفر الخطايا والذنوب سعيداً وارجو ان اعيش به سعيدا والقاه وليس علي حبه والقاه وليس علي حبه وتتفر الخطايا والذنوب بمدح المصطفى تحيى القلوب بمدح المصطفى تحيى القلوب وتتفر الخطايا والذنوب نبي كامل الاوصاف تمات نبي كامل الاوصاف تمات محاسنه فاقيل له الحبيب وتغفر الخطايا والذنوب بمطح المصطفى تحي القلوب بمطح تحي القلوب وتغفر الخطايا والذنوب يفَغَ جذك الكوبَِ والناام يف جذكهكُروبَاتعَ إ نزَلت بساحكُب وَلتطَفر الخطاء وَغَلبور بما ببح المصطَفَاتحيقُلوب بما ببح المصطفحي القُلوب وَوتتَفَع الْ الخطيا وَسَبَّحْتُ شَمَائِلًا مِنْهُ حَسَنًا وَسَبَّحْتُ شَمَائِلًا مِنْهُ حَسَنًا فَمَا أَدْرِي أَمَدْحٌ أَم, أم نَسِيبُ وَتُطْفَرُ الْخَطَايَا وَالذُنُوبُ بِمَدْحِ الْمُصْطَفَى تَحْيِي الْقُلُوبُ بِمَدْحِ الْمُصْطَفَى تَحْيِي الْقُلُوبُ وَتُطْفَرُ الْخَطَايَا كان حديثه زهر النضير كان حديثه زهر النضير وحامل زهره غصن الرطيب وتطفر الخطايا والذنوب بمطئ المصطفى تحيى القلوب بمطئ المصطفى تحيى القلوب وتطفر الخطايا والذنوب بدت للناس من وشومه علمًا بدت للناس من وشومه علمًا طوالع لا تزول ولا تغيب وتمطهر الخطايا والذنوب بمطح المصطفى تحيى القلوب بمطح المصطفى تحيى القلوب وتمطهر نجاو دي المصطفى مدت يدان المصطفى مدت يدان وما مدت له أيدي تخيف وتغفر الخطايا والذنوب بمدح المصطفى تحي القلوب بمدح المصطفى تحي القلوب وتغفر الخطايا والذنوب وتغفر الخطايا والذنوب شفاعته لنا ولكل عاصم شفاعته لنا ولكل عاصم بقدر ذنوبهن هذا الذنوب وتغفر الخطايا والذنوب بمطح المصطفى تحي القلوب بمطح المصطفى تحي القلوب وتغفر الخطايا والذنوب صلاه صلاة الله ما ساوى السحب إن المدارس الدينية ليست كواعد الإرحابية بل هذه مراكز للتعليمات الإسلامية السمحاء الخالصة وهذا الكلام التي تسمع أن المدارس الدينية هي كواعد الإرحاب والإرحابيين هذه فقط دعايات من دول الغربية اليهودية والنصرانية التي لن تقبل أبدا عند مسلم حرز عاكل